قال رحمه الله بسم الله هذا بيان للناس وهدى وهدى وموعظة للمتقين قال قوله تعالى قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا أي القرآن أي هذا القرآن وقد اختلف العلماء في المشار إليه بهذا على قولين فقيل القرآن كما قاله الحسن وغتاد ومقاتل هذا بيان أي هذا القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وخص المتقين لأنهم تعلمون حالهم من حيث القبول ومن حيث الإدعان والتسليم والاستفادة من هذا البيان وهذا الهدى وهذه المواعظ إن هو لغيرهم ويكون لغيرهم من باب قيام الحجة عليهم فهو موعظة من باب قيام الحجة على المعرضين وموعظة للمتقين تفعون به ويستفيدون منه فهو هدى وبيان وموعظة للمتقين وهكذا أيضا لغيرهم فأولئك يكون من باب قيام الحجة عليهم وبالنسبة للمتقين من باب الاستفادة منهم منه فلذلك خصهم بالذكر وإلا هو أيضا كذلك لغيرهم فهذا القول الأول في المشال إليه بقونه هذا فقيل القرآن هذا القرآن بيان للناس وهذا القرآن هدى وهذا القرآن موعظة فهذه صفاته وهذه أيضا كذلك ما فوائده وهذه فوائده أنه بيان وهدى وموعظة وغير ذلك من الفائد أيضا التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كلامه وكتابه هذا القول الأول والقول الثاني في عود الإشارة والمقصود إليه أنه شرح أنه شرح أخبار من تقدم من الأمم هذا بيان هذا أي شرح أخبار من تقدم من الأمم بيان للناس فشرح أخبار الأمم السابقة بيان للناس. قاله من إسحاق. والأول هو المشهور عند أهل التفسير. هذا أي القرآن. والقول الثاني أي هذا أي شرح وبيان شرح وذكر أخبار من تقدم وذكر أخبار الأمم التي خلت هذا بيان للناس ليتعظوا وينتبهوا. والبيان كما تعلمون هو الكشف عن شيء. فأنا شك أن القرآن بيان وهكذا أيضا ما يذكر الله من أخبار أمم تقدم السالفة بيان للناس وهدى ومواعظ فيه ومواعظ لهم والأقرب هو المشهور والله أعلم أن هذا يعود عن القرآن المشاد إليه هو القرآن والقول الثاني أن شرح أخبار الأمم السابقة هذا هو المقصود بقول هذا أنه أخبار أو شرح أخبار الأم المتقدمة التي خلت والله علم والأغرب هو الأول. قال رحمه الله قوله تعالى هذا أي هذا القرآن والمصنف اقتصر على هذا القول من ذهبين حسن ومن ذكر بيان للناس أي عامة فهو بيان للناس عامة وهدا من الضلاله وموعظا للمتقين هذا بيان للناس من العمى وهدا من الضلاله وموعظا من الجهل وموعظا من الجهل كما قال الشعبي وهنا يقول بيان للناس عامة الناس وهدا من الضلاله وموعظا للمتقين خاصة لأنهم أهل الاستفادة والشعبي يقول هذا بيان للناس من العمى وهذا هدى للناس من الضلالة وموعظة من الجهل والسفة فإنه موعظة يردهم عن الجهل ويردهم عما هم فيه من الغي فهو موعظا لهم فإذا سمع هذا الموعظة ارتدع وترك الجهل وهو كلام جيد فهو بيان كما سمعت من العمى وهو أيضا هدى كما ذكر من الضلالة وهو أيضا موعظة من الجهل فيرد الشخص عن جهله وعن غيه ويجعله يرجع ويرعوي ولا يلج ويستمر في الباطن فلا شك أن القرآن كذلك قال بيان عام للناس عامة هدى من الضلالة وموعظة للمتقين خاصة قال قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آيات عظيمة، وهذه الآية فيها تعزية لأهل أحد، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابهم أنا لهم يوم أحد، ولا تهنوا فهذه تعزية وتسليه بما نالهم مما نالهم يوم أحد من القتل والجراح، وفيها أيضا حث على قتال عدوهم، ونهاهم عن العجز عن العجز والفشل. فقال ولا تهنو إن تضعفوا أمام هؤلاء ولا تجبنو أمامهم وعن جهادهم لما أصابكم من الجراح ونقتل والحزن شديد على إخوانكم وزملائكم الذين قتلوا انتبهوا من الوهم انتبهوا من الضعف استمروا العاقبة لكم إن كنتم مؤمنين فإنتم لعلوم ولا عليكم مما حصل هذه سنة الله جارية قد خلت من قبلكم سنة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المتقين هذه السنة الماضية أولئك جعلنا لهم في بعض الأزمنة الظهور على الصالحين في بعض الأزمنة يعني لهم الدولة, الدولة أو الدولة والظهور ثم بعد ذلك عليهم الغلبة والعاقبة للتقوى والعاقبة المتقين هذا يحصل لمن سبق من الأمم الثالثة التي, التي كانت تجابه أنبياء الله وتعادي أنبياء الله قد خلت من قبلكم سنن ومضت سنن وعبر هذا الحال لستم أنتم فيه خاصة بل هو أيضا لمن تقدم من الصالحين فإنهم ربما يظهر عليهم أعداؤهم زمنا ثم العاقب للتقوى والعاقب المتقين ولا يستمر ظهورهم أبدا على الصالحين لا يستمر ظهورهم على الصالحين فتأملوا في الأمم المتقدمة ولا يحصل لكم وهن ولا ضعف ولا حزن في القلوب فلا وهن في الأبدان ولا حزن القلوب يحصل لكم فالعاقب لكم بشرط تحقيق الإيمان وبشرط تحقيق الإخلاص وبشرط أيضا كذلك التصديق بوعد الله سبحانه وتعالى فهذا شيء حاصل من حاصل هذه الآية فيها تعزية الصحابة وفيها تسلية لهم أيضا مما أو فيها تسلية لهم بما حصل لهم ونالهم يوم أحد من القتل ومن الجراح وهكذا من فقد الأحبة هذا لشك أنه يحزن أنه يحزن ثم حثهم سبحانه وتعالى بأن يقاتلوا ويستمروا ونهاهم عن العجز وعن الكسل وعن الفشل فقال ولا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تحزنوا ولا تجبنوا لا تضعفوا ولا تجبنوا عن جهاد أعدائكم بسبب ما أصابكم وهذا يكون في الأفدان الوهن ثم قال لهم أيضا أمر القلوب ولا تحزنوا على ظهورهم لا يحصل لكم حزن في قلوبكم لا ضعف في أبدانكم يحصل ولا حزن في قلوبكم بسبب ما أصابكم استمروا على قتالهم والعاقب لكم وظفر لكم والنصر لكم والظهور لكم بشرط تحقيق هذا الأمر الذي أشار إليه سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين معنا لكم العاقب عليهم حاصل هذه آية عظيمة والمقصود منها تشجيع الصحابة وتشجيع عباد الله المؤمنين وتقلية عزائمهم وتنهيض هممهم هذه الآية فيها تقلية للمؤمنين وهكذا إذ تنهيض الهمم وأنهم لا يكسلوا ولا يحصل لهم الضعف بسبب ما حصل لهم في أحد وهذا لهم ولغيرهم من المؤمنين من سلك دربهم وسلك طريقهم وقتفى أثرهم فهذه الآية تشجيع لعباد الله المؤمنين وتقوية للعزائم وتنهيض الهمم أنهم يصبروا وبإذن الله سيحصل الضفر النصر وهذا واقع هذا واقع الناس واقع أهل الإيمان يحصل لهم شيء من الضرر ثم العاقب لهم الظهور لهم وما يضرهم ما حصل لهم ذلك ما يضرهم ما أعظمها من آية ولا تهنو ولا تحزنوا أنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين. هذه الآية لما كانت تقرأ علينا في دماج كأنها نزلت في أهل دماج. لما كنا نسمعها في دماج أحياناً بعضنا إما يقرأها تسلية وتعزية يقرأها من هذا الباب تعزية وتسلية وتشجيع لأهل الإيمان وتقوى للعزائم وتنهيض للهمم. فتجد إخوان لم يسمعون مثل هذه الآية يفرحون فرحا شديدا ويستمرون في الخير ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم نعلون إن كنتم مؤمنين فهذه الآية ينبغي تكرارها إذا حصل شيء على أهل الإيمان ينبغي قرع الآذان بها وقراءة هذه الآيات وتكرار مثل هذه الآيات فإنها تبعث الهمم في القلوب وتقوي العسائم وتنهض الهمم أيضا كذلكا حاصل كل من حصل له شيء من أهل الإيمان يسله بمثل هذه التسليات الربانية وهذه الجيوش الآن الإسلامية لما فقدت مثل هذه الأشياء تجد عندها الضعف يستمر جيوش المسلمين لما فقدت مثل هذه الأمور تجد الضعف إذا حصل لهم مصري يعني إذا حصلت لهم هزيمة يتقهقر أكثر يتأخروا أكثر تقهقر عندهم أكثر وأكثر سيطى عليهم عدوه منظر الحوذي كيف يفعل بهم يتقدم ما يتأخر يتقدم لأنه ما في حد سليهم مثل هذه الأشياء يقوي عزائمهم مثل القرآن ولا تقوية بشيء مثل القرآن لا تقوى بشيء مثل القرآن فتجد فيهم جهال الذين يعني صدرهم للعب جهال ربما يحمسهم الوطن, الوطن الوطن الوطن ويموتون من أجل الوطن لكن لما يعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وأنكم لا تحزنوا ولا يحصل لكم ضعف ولا وهن فأنتم العلون بإذن الله سبحانه وتعالى ثبتوا مع الله وكنوا على يقين بموعد الله سبحانه وتعالى وعده فإنكم أنتم العلون تجد ما شاء الله والله لو حذي هنا ميصر يتقدم شبر وذلك قريب مصرع يتقدم شبر في دماجه هو ما بينه وبين الدخول إلى المركز إلا أمتار ويصل إلى المركز. يصل إلى المركز لكن مصر تقدم لا يتقدم لأنهم عندهم توكل عظيم واعتماد على الله جل وعلا فما دخلهم الوهن ولا دخلهم الحزن الذي يضر بهم الذي يضر بهم ما دخلهم بل استمروا إلى أن جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى على قلة عدد وعدد فهذه الجوش التي ينفع الله بها وهذه التي تؤهل لمجابهة عدائ الله أما جيوش من أصلها فيها الخور من أصلها فيها المعاصي التي تضعفهم هذه ما تنفع هذه على طول تكسر أمام عدوها تكسر وتهزم ويظفر عليها فالتوعية أمر مهم جدا في الجيوش فلما ضعف هذا الجانب هزمت جيوش الإسلام أمام هذا الفاجر الذي هو قليل العدد بالنسبة لهم وقليل العدد بالنسبة لجيوش بلاد المسلمين قليل العدد لكن شجعوا عليهم بسبب ما فيه من المعاصي قال رحمه الله قوله تعانى ولا تهنوا ولا تحزنوا هذا حث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد زيادة على ما أصابهم من القتل والجراح يوم أحد يقول الله تعالى ولا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تجبنوا عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح عندنا هكذا الجرح كان ما عندنا جراح ولا جرح من القتل والجرح وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين خمسة منهم حمزة ابن عبد المطلب ومصعب بن عمير وقتل من الأنصار سبعون رجلا تسبوهم عند الله سبحانه وتعالى قال قولوا تعالى ولا تحزنوا فإنكم وأنتم لعذون أي تكونون لا تكون لكم العاقبة بالنصر بالنصرة, بالنصرة والظفر اختلف ما عندي فإنكم بعدين فإنكم يعني ولا تحزنوا على مفاتكم وأنتم العلون أحسنت هذا الذي يقضي أما فإنكم وهو واضح ولا تحزنوا فإنكم لا ولا تحزنوا على مفاتكم الحزن أين يكون أين يكون الحزن في القلب وقوله ولا تَهِنُوا في الأبدان فالوهن في الأبدان والحزن في القلوب واختلف أهل التفسير فيما نهو عنه من المحزون اختلف أهل التفسير فيما نهو عنه من الحزن هذا فما هو الحزن الذي نهو عنه رضوان الله تعالى عليهم على أغوال الأول أنه قتل إخوانهم من المسلمين قاله ابن عباس لا تحزنوا على قتل إخوانكم من المسلمين لأنه لم يذكر المعمول هنا وإنما الله يقول ولا تحزنوا فما هو المحزون هذا المني عنه لا نحزن عليه اختلف أهل التفسير في أن عن المحزون عنه فما هو الذي نهاهم الله سبحانه وتعالى أن يحزنوا عنه أو أن يحزنوا بسببه فقيل هو قتل إخوانهم من المسلمين ولا تحزنوا على قتل إخوانكم من المسلمين هذا قول والثاني لا تحزنوا على هزيمتكم يوم أحد ولا تحزنوا على هذه الهزيمة التي حصلت لكم وقيل هذا قال مقاتل لا تحزنوا أي عن الهزيمة يوم أحد وعلى القتل الذي حصل لكم والثاني أنه لا تحزنوا على ما أصابكم أو ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحزنوا أي على ما أصاب رسولنا أو على ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شجه وكسر بعيته لا تحزنوا لهذا الأمر وهذا ذكره الماوردي والقول الرابع أي على ما فاتكم من الغنيمة ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة لأنهم في أول الأمر غنيوا جدا وهزم المشركون في أول الأمر ثم انغلب الأمر بإسان ما حصل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أربع أغوال في النهي عن المحزون عليه فما هو الذي نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الفزن عليه إلى إخوانهم الذين ماتوا لا تحزنوا عليهم فهم في خير ماتوا على خير نعم لا تحزنوا على الهزيمة التي حصلت لكم أحسنوا. نعم لا تحزنوا على ما صاب النبي صلى الله عليه وسلم من شجه وكسر ربعيته. لا تحزنوا. نعم لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة. كل هذا أنتم منهيون عن حزن عنه ولا من عن يقل المقصود الكل. لأن المعمول إذا حذه فإنه يفيد العموم. وهذا من أغراض حذف المفعول أنه يحذف لأجل إفادة العموم. فلا تحزنوا على شيء مما فاتكم. لا ما فاتكم الغنيمة لا تحزنوا عليه ولا كذلك أيضا لا تحزنوا على شيء حصل لكم على شيء حصل لكم ففيه خلف وفيه أجر عظيم فأنتم في سبيل الله فلا تحزنوا وأنتم العلون فهذه أربع أقوال في المحزون المنهي عنه المحزون عليه المنهي عنه قال ولا تحزنوا أي على ما فاتكم هذا كما سمعت من كلام المصنف رحمه الله وأنتم لعلون أي تكون لكم العاقبة من نصرتي والظفر وإن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين يعني إذ كنتم مؤمنين فإن هنا بمعنى إن فقصت إن بمعنى إذ حرف تعليل هذا قول ومنهم من قال هي على بابها شرطية وليست بمعنى إذ إن كنتم مؤمنين إن حققتم الإيمان فأنتم العلون فأنتم العلون إن كنتم مؤمنين مصدقين بوعدي وما وعدتكم به لا تحزنوا فأنتم العلون فتبقى إن على بابها والمصنف رحمه الله صرفها عن بابها وجعلها بمعنى إذ التعليلية إن كنتم مؤمنين إذ كنتم مؤمنين لأنكم مؤمنون لا تحزنوا لأنكم مؤمنون لا تحزنوا فتكون إن هنا حرف تعليل بمعنى إذ لأنكم مؤمنون لا تحزنوا والمؤمن لا يحزن ما عليه لا يحزن حزنا يضر به وإلا الحزن يحصل لا يحزن حزنا يضر به ويجلس ويترق الجهاد قد مات إخواننا وقد حصل كذا وضعف حصل لنا ويترك الجهاد سبيل الله أنت مؤمن فلا تحزن لأنك مؤمن لا تحزن حزنا يضر بك ويضر بمواجهتك لعدائك تتقهقر وتتأخر عن الخير بسبب هذا الحزن الذي أتعبك هذا لا يليق بك أنت مؤمن والمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره ويستمر بالخير فهي محتملة أن تكون بمعنى إذ هذا الذي رجح المصنف لأنه عليه ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لأنكم مؤمنون لأنكم مؤمنون فإن هناكھیم عن إذ, إذ كنتم مؤمنين أي لأنكم مؤمنون أو تبغى على بابها إن حققتم الشرط لا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنون أو مؤمنين أنتم العلون حققتم الشرط أنتم العلون فهذا جيد، أحسن تبغى على بابها وعلى ما هي عليه من وضع أنها حرب شرط جازم وجواب الشرط محذوف. إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون دل عليهم تقدم فيكون هكذا التقدير إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون ولا نخرج عن عن بابها مع إمكان بقائها على ما هي عليه من الوضع قال رحمه الله يعني إذ كنتم مؤمنين أي أنكم مؤمنون فما هي إن على هذا ما هي إن يا إبراهيم على هذا حرف تعليم بمعنى إذ وإذ تأتي من حرف كما تقدم في الموصل قال أي لأنكم مؤمنون قال ابن عباس رضي الله عنهما لما هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب فأقبل خالد ابن الوليد بخيل مشركين يريد أن يعلو عليهم الجبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا قوة لنا إلا به وثاب نفر من المسلمين رمات فصعدوا فما يعرب رمات فثاب نفر من المسلمين رمات فصعدوا ما يعراب رمات صفا بدل أي فثاب روما يكون تنصفها لكن بدل أقرب لأنه جامد بدل بيان فثاب نفر المسلمين ما هم كلهم ثاب روما هم الذين قاموا وصعدوا الجبل فهو بيان بدل أو بدل وثاب نفر من المسلمين رمات فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم فذلك قوله تعالى وأنتم الأعلون وهذا في نظره على خرج الطبراني قال المحقق ما لا يصح إيه نعم نبغ على ظاهر الآية الذي هو التفسير المتقدم حتى هزموهم فذلك قوله تعالى وأنتم الأعلون وقال الكلبي نزلت هذه الآية بعد يوم أحد حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بطلب القوم على ما أصابه من الجراح فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية دليله هذه الآية دليله قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم نحتاج أن ينظر هذا السبب ما يعلم؟ الكلب كما تعلمون هو معضل هنا والكلب كذاب محمد بن السائب كلاب وهو معضل إعضال شديد هنا فهذا سبب فيه نظر فنزلت في أحد هذه الآية نزلت في أحد وفي شأن أحد وما حصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد تسلية وتعزية وهكذا أيضا دفعا بهم إلى الخير رضي الله تعالى عنهم وهكذا تقوية للعزائم وتنهيضا للهمم نزلت الآية هذه حتى لا يحصل ضعف فيهم بسبب ما حصل لهم بأحد فهذه آية عظيمة نزلت في أولئك لهذا الأمر أمر التشيع لهم والتقوية والتسلية والتعزية وتنهيض الهمم والعزائم كل ذلك نزلت لأجله لأن الذي حصل مصاب جلل هو سهل المصاب كان جللا جللا وعظيما فأنزل الله هذه التسليه له وهذه التعزي له رضي الله تعالى حمزة عم رسول الله ومحبوب رسول الله يغتل في أحد وهكذا كم من صناديد أهل الإسلام وكم من الشجعان وكم من الأتقياء وكم من الأصفياء ماتوا في أحد فجديدا تنزل مثل هذه التعزية أو تنزل مثل هذه التعزية وتسلي لهم وكلما كان المصاب جلل يحتاج للتعزية عظيمة جميلة وأسلوب جميلة في التعزية حتى يحصل له شيء ويرجع له شيء من الهمة والعزم كلما كانت المصيبة عظيمة يحتاج من أصيب بها إلى تعزية جميلة ليستمر على الخير ويوانس ويشجع ويدفع الخير ويدفع الخير أما تأتي وتزيده شرا وتزيده بلاء يحصل له مصيبة تقول هذا بسبب ذنوبك لأنك فعلت كذا أو لا فجره والله فجره هذا بسبب ذنوبك هذا لأنك فعلت كذا ولأنك ما طاوعت فلان لأنك ما لقيت كذا صلعت كذا هذا ما يفقه ما عنده فقه ما قال لهم الله بسبب ذنوبكم هذا الذي نعم في الآيات المتقدمة لكن عزاهم بعد ذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلوم حصل معصية الحمد لله قدر الله ما شافعا مخالفة مثلا قدر الله ما شافعا لكن عزاهم وسلاهم بعد ذلك حتى لا يتحطموا لا يتعطم الجيش قال لهم لا تهينوا لا تحزنون دموا استمروا على الخير ما لا ما يحسنون ما يحسنون والآن الشعب اليمني كله بذنوبه لهم الذي حصل لنا وزيادة كله بذنوبه ولا شماته والله حتى هم وصلهم إلى الفديدة الذين كانوا يقولون بذنوبنا. ذنوبنا وصلهم إلى الفيوش وصلهم إلى معبر وصلهم إلى كل مكان وهذا بذنوبهم ولا أطهار زكية هذا إبراهيم الله لا شاكلنا ذنوب أنكم ما وقفتم مع أولئك الصالحين فحصل لكم بذنوبكم وأنتم ولما خذلتم أهل دماج جاءكم الشر إلى بيوتكم إلى بيوتكم ونسأل الله العافية ولا شماته والله لكن هذه الحقيقة وكل من خذل الخير وخذل الحق سيأتي الشر إلى بيته إلى بيته سيأتي الشر ويطرق بابه ونسأل الله السلام والعافية إلى هنا جاء عند ترمذي عن أبي بن كعب أن الذين قتلوا في أحد من المهاجرين ستة وفيهم حمزة وهنا كم ذكر خمسة ومن الأنصار أربعة وستون يكون المجموع سبعين هذا الصواب هذا الصواب سيكون مجموع الذين قتلوا الناس سيكون ستة وهؤلاء أربعة وأربعة وخمسين من أغل أربعة قص أربعة وستين تمام نعم سيكون المجموع سبعين صاد أما سبعون من الأنصار لا المجموع نحو سبعين الذين قتلوا في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة من المهاجرين وأربعة وستون رجلا من الأنصار هذا هو أما هنا فيه نظر خمسة قال من المهاجرين وسبعون من الأنصار لا المجموع كله سبعون قالوا من الأنصار أربعة وستون رجلا والحديث الصحيح المسند هل ما ذكره المؤلف عليه دليل يقول الأخ ما لكن هذا هو الذي ذكرته بصحيح المسند الذي يدل عليه ما تقدم معكم فيكون مجموع الصحابة الذين قتلوا سبعين رجلا ستة من المهاجرين واربعه ستون من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال بعضهم بعض الناس يغشون ويستنمون الراتب هل يجوز ذلك الغش حرام من غشنا فليس منا وإن كان الراتب مقابل عمل يقوم به وهو عنده أهلية على القيام بهذا العمل فهو راتب حلال راتب حلال يأخذه, يأخذه مقابل عمل وله أهلية ويقوم به بجدارة فهو راتب حلال لكنه حرام عليه الغش المتقدم فهو آثم على غش المتقدم حتى وصل إلى هذا الموضع فإن أدى هذا العمل تأدية حسنة فراتبه إن شاء الله حلال قال ما حكم النوم في المسجد غير المركز هل يجوز أو لا يجوز لا يجوز وقد نام ابن عمر في المسجد وقد نام علي في المسجد وقد نام أهل الصفة في المسجد وقد نام سعد المعاد في المسجد وقد نامت المرأة في المسجد فيجوز أنه في المسجد ما فيه مانع الحاجة يحتاج لنامنا في خلاب بينها العلم هذا هو الصواب قال ما حكم صلاة الممسك الذي يقضيط صلاة صلاته مكروهة صلاته مكروهة وإن تضايق جدا حيث أنه لا يفقه شيئا من صلاة الإمام أو من صلاته, من صلاته فصلاته باطلة صلاته باطلة والأولى جائزة مع الكراها صلاة الصحيحة مع الكراها إن كان يفقه ما يقول في صلاته فصلة صحيحة وأما إن كان لا يفقه شيئا مما يختص بالصلاة فهذه صلاة باطلة ولا يجزل أن يدخل في الصلاة وهو متلبس بما سمعته لأن النساء صلى منها عن ذلك إنها عن الصلاة حان مدافعة الأخبتين لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو بدافع الأخبتين إلى هنا